وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نهلك الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتة أحياء أو وجعلنا فيها رواسيا شامخات وأسقيناكم ماء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 إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإليه يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون